فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الأثقالا في صامنها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم مِنَ الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أم آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت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 قال ل بِثُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يوبْ قالَالَبََّ بِثَْمَتَعاامِ فَوظُر إ قَامِكَ وَشَعابِكَ لَْ ييتَسَنَّ وَنظُل إ حِمَالِكَ وَِن ج علكَ آيَتَ للِنَّاسِ وَنظُر إلىى الععظَامِكَ فَنُون شِزُهَا ثمُمَّ نَكْسُهَا لَحمَا فَلََّ تَبَجنَ لَ قالَالَ علممُوا أن اللهَّه عَ كلُلّ شَيئ قَدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فَخُذْ أربعة مِنَ الطَّيْرِ فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 لهم أذرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حريب يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فَأَصَابَهُ وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَسْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ كَمَا فَلَجَ الْجَنَّةُ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ والله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعد وَلَا يحب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليجلل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمِلِّ لِوَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ وَاشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا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 يوم تجد كل نفس مَا عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قُلْ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ظنوبكم والله غفور رحيم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 فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بِمَا وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا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 وما كنت لديهم إذ جلقون أقلامهم أجهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المصيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين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 ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بَعْضَ الذي يحرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منه الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نَحْنُ أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون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 فَلا تعقلونهتُمههُ ل إحاجَتُم في ملَكُم بهِِ علم فَلمَ ت حاجّونَ فيِي م لَسَلَكمْ به ع والظَّ يعلم أننْ تُم لا تعلمود ما كان إب ريم يود اليوم وَلا نَصرانِ اليوْ لكن كانَ عَفَ وما كان مِنَ المُشركين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 إن الذيذنَ يَشْتَرونَ بِعد اللهَّهِ وَأَيمانَهْ سَمَنَا قَليلا أُلَا إِكَ لا خلَلَاقَنهُم فِيآخرِرَةِ وَلَا يُككلّمُهُم الله وَلَا يَينظُرُ إلَيهم يَوومَ الْ القياامَةِ وَلَا يُزَكهم وَلَهُم عذاب أَليب وَإِنَّ مِنْهُم للَفرَيق يَلونَْلسِنَتَهُم بالِكِتابَابِ لِتَحْسبُوه مِنْ الكتاباب وَماهُوَ مِنَ الْ الكتابَ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 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيجين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيجين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه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 قُل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ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 أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ